فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين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 إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب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 إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أتاطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة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 فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيِّ يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال عن اليمن والشمال صجدا لله وهم داخلون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 وقال الله لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا إنما هو إله واحد كُنْتُمْ فِي وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فِتْنَةً ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّمَا أَنَا مُرْتَضٍ ۖ وَلَهُ مَا فِي اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 ويجعلون لمن لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات صبحانه ولهم ما يستهون وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كذيم يتوارى من القوم من سوء إما بشر به أيمسكه علىه للأم يدسه في التراب ألا سأ ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثال السوء وللله المثل الأعلى وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 تَرَونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ فَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نصيكم مما في بطونه من بين فرطه ودم اللبن لبن خالصا سائغا للشARBين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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَن لَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِ الرِّزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا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 هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَطْرِ أَوْهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمْمَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلقنا ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 من الذين كفروا ولاهم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركائهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يقصدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء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 أُمَّتُ هِيَ أَرْبَعَ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين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 ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله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 ولا تقولوا لما تصف السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال و حرام اللي على الله الكذب